وننتقل إلى كتاب اللباس والزينة والنظر باب فيما يحرم من السياق وهنا من باب الاستدراك ما أفاد نبيه بعد طلبة العلم قلت بأن هناك حديث ذكره العلامة ابن عثيمين فيه جمع ما بين ماذا ما بين تحريم الإسبال للخيلاء وتحريم الإسبال لغير الخيلاء وقلنا هذا الحديث لو سبت لكان فصلا للنزاع في المثلة التي اختلف فيها من مع من الشافعية مع الجمهور؟ لأن الجمهور قالوا بتحريم ماذا الإسبال مطلقا بينما الشافعية قالوا بحل الإسبال أو بجواز الإسبال مع الكراها إذا كان لأجل ماذا إذا كان للخيلاء واضح هذا الكلام طلبة العلم فقالوا فلما لم يكن للخيلاء واضح لم يحرم طيب وحمل المطلق على ماذا على المقيم طيب هنا حديث هذا الحديث الذي قلته في الدرس الماضي لو سبت لكان فصلا للنزاع في هذه المسألة وعليكم السلام طيب أخرج الإمام أبو داود بإسناد صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله عليكم السلام دورك. أخونا أي من موجود الأخ أي موجود لا غير موجود يا أولي فأنا بتعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرات المسلم ازرات المسلم الى نصف الساق ولا حرج ولا جناح ولا حرج او لا جناح فيما بينه بين الكعبين يعني ان نزل عن نصف ساقه لا بس المهم ان لا يصل الى ماذا الى الكعبين فما كان اسفلا من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه وهذا نص صريح في أن الإزارة محرم على عمومه الإسبال محرم على عمومه بل وقع في بعض روايات إن الله لا يحب المسبلين إن الله لا يحب المسبلين وهو عند الامام احمد باسناد حسن وهذه الاثار الثابتة ترد ترد القول بحمل المطلق على المخيد وتوجب رفع السوب عن الكعبة والله تعالى فصل في لبس الأحمر في لبس الأحمر وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم إلى سبعة أقوال كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تخرج هذه السبعة الى ثلاثة اقوال او تخلص الى ثلاثة اقوال ويترجح منها قول وهو ان الاسباء وهو ان لبس الاحمر يشرع ولكن على شروع القول الأول جواز لبس الأحمر واستدل عليه بحديث عليه الصلاة والسلام من أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في بردة حمراء قلت قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا لا يدل على مشروعية الأحمر إنما المقصود بالبردة هنا هو الشعوب الذي يقالته لون آخر وإن كان في قوله حمراء معنى أن الأحمر غالب على الله على الشو ولذا قال في بردة الحمراء وهذا مذهب المالكية والشافعية. الأحمر. ولكن الجواب عنه بان الاحمر ليس قانيا او خالصا وذلك لان لفظة الحلة او البردة لا تطلق الا على الثوب الذي يخالطه له لون اخر وانما ذكر الاحمر لانه كان غالبا او قيل لان, أو قيل لأن البردة يخالطها الابيض والاحمر وخلتها إيه الأبيض والأبيض لا يعد لونا عند العرب اللغة يا إبراهيم اللغة اللغة لا تقال برده إلا للثوب أو حلة إلا للثوب الذي يخالطه لون آخر. لا فهذه نوع من السياب كان يستقدم من بعض البلاد لا يقال بردة الا النوع الخاص من السياب فهذا معنى عرفي كان عند العرب ان البردة هي السياب التي يخالتها لون اخر او التي يخالتها اخسر من لون ولكن سميت حمراء لان الاحمر كان غالبا او قيل لانه يخالت الاحمر بياض والبياض ليس يعد لونا عند العرب لان البياض يصبغ ولا ايه ولا يعني ينصبغ ولا يصبغ فالبياض لون ماذا يغلب عليه غيره ولا يغلب عليه على غيره صحيح قلت وهذا المعنى إنما هو معنى عرفي لزم هذا النوع من السياب الذي يستخدم من بعض البلاد ويكون فيه البياض يخاله لون آخر. قلت وإنما ذكر حمراء ولم يذكر البياض لأن البياض لا يعد لونا عند العرب وذلك لما لما كان ينصبغ ولا يصبغ غيره قد عرفت لفظه, لفظة الحلة على هذا المعنى أقول أنا ألبس الآن حلة امرأ لا يفهم منكم أحد أنه لا يخالطها لون ايه لون آخر فهذا ترى يخالطها ايه لون آخر واضح لكنك تقول سمراء باعتبار ماذا أن اللون الأصمر قد غلب عليها فهو يقول بردة حمراء لأن اللون لأن لفظ الحلة أو لفظ البردة متضمن لماذا لمعنى لمعنى المخلطة أو لمعنى التلوين طيب المذهب الثاني تحريم اللون الأحمر هو مذهب الحنافية والحنابلة لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاء عن المياثر الحمراء المياثر جمع مثرة والمثرة الحمراء هي وسادة صغيرة حمراء. كان الراكب يجعلها تحته. فقال هو نص في تحريم الأحمر. لكن ما كان هذا مذهبك من قبل يعني أنت ترى جواز الأحمر فلم تحتج علي يوما ما بحديث ذكره الحافظ في الفتح لما قال ألبسهم رأتك الله أكبر ما تذكر؟ لما كنت أقول وهل يجوز للنساء لبسه لا ها لبس الأحمد طيب لا بس نعم طيب طيب صحيح طيب قلنا المياثر الات الحمراء، والذي يظهر من الحديث أن وجه تحريمها أنها ماذا؟ أنها حمراء وإلا لما كان هناك معنى للتقييد يعني إيه للتقييد؟ لو النهي عن الذات المياسر المياسر إلى التي يجعلها الراكب تحته لما خص ماذا لما خص الحمراء ذكره واضح طيب الدليل الثاني ما ذكر الحافظ من حجر وقد شكت عليه في الفاتح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يلبس الأحمر ألبسهم رأتك وهذا فيه نص على تحريم لبس الأحمر من وجه آخر لوجه لو له المشابهة. الدليل الثالث انه قد جزم بعضهم بان الاحمر له ضرر نعم نعم له ضرر وتأثير سلبي على بعض أجهزة البدن خاصة الجهاز العصبي منها وهذا وجه قوي في المنع والتحريم أيضا. طيب ما من الآن أدلة يبقى إذن الذي يترجح هو المذهب الثالث وهو مشروعية مع شرط ماذا أن يكون الأحمر خالصا ورى أن هذا المذهب هو أعدل المذاهب قلت والذي ترجح هو مذهب الجمع وإليه مال ابن القيم رحمه الله تعالى من أن لسة الأحمر لا يحرم إلا أن يكون خالصا لم يخالته لون آخر حتى ولو غلب لأن لفظة بردة حمراء فيه معنى ايه؟ الأحمر غالب صحيح؟ لا مفيش صحيح؟ إذا نكتب بين عارضتين حتى ولو غلب الأحمر وهو أعدل الأقوال التي تنتظم الأدلة وفيه من الجمع الحسن بين أدلة الجواز والمن. قلت يحسن التنبيه هنا على أنه لا فرق بين الأحمر يكون. أعلى السياب أو أن يكون ثوبا داخلي إلا في حق النساء كما هو ظاهر من حديث الرجل خذ هذا فالبسهم رأتك طيب أسئلة المعصر وهي السياب المسبوغة المعصفر وهي السياب المسبوغة بالعصفر وهو اللون الأحمر الذي تقالته صفرة شديدة يكون فاقع اللون وفي مذهبان لأهل العلم أما الأول فهو المنه هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى لما صح عن عبد الله بن عمر فيما اخرج الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه راه يلبس ثوبين معصفرين فقال له هذه لباس الكفار فلا تلبس وهذا نص صريح في التحريم كما هو ظاهر لما فيه من التشبه ولما اكد اخر الحديث بقوله فلا تلبسها يعني النهي بل في رواية امره بحرقها والأمر بإحراقها فيه من إتلاف المال وفي ذلك من التغليز والزجر، وقد نقل علي نهيا وقد نقل علي رضي الله عنه نهيا عن نفس المعصف واتخذتم بالذهب وقراءة القرآن في الركوع وفي بعض روايات أن سبب النهي أنه من لباس النشاء فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأمك أمك أمرتك بهذا فقيل وجه سؤاله أمك يعني أنه من لباس النساء اشكال ودفع قد صرف بعض اهل العلم الناهي الى الكراهة التنزيهية لما صح عن عبد الله بن عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة وحمل النهي على أنه نهي خاص بالمحرم يعني قال المحرم ولد يلبس المعصر أما من سواه فيلبس المعصر هكذا قال فماذا ترجح عندك الحديث قال أنه وليس غير المعصر هنا هذا وجه فعلا للتوجيه وهو قول <تصفيق> هذا وجه للترجيح هو أن قوله يقدم على فعله <تصفيق> ام يمكن يمكن هذا غير هذا وجه للترجيح أن الحاضر مقدم على المضيح. فظن اللي هو المؤثر لا بدليل انه امر الصحابه ان يحرقوها ولو كانت العلة في ذات نوع السبغة صحيح لما أمروا بإحراقه مولا أمروا بصبغه ما بلون آخر ما الفرق بين أن تكون الصبغة من كذا أو من كذا سلم أن في النهاية أدي معا إلى ماذا إلى لون واحد سواء صبغ بالمعصر بالعصفر يعني أو صبغ بأي وسيلة أخرى أو بأي مادة أخرى فاستوي معا في أن السوب صار لونه معصفر بس دي ظاهرية من مقوط يا رجل خالدني هذا السؤال جيد انه فعلا الصحابي قال رأيته يصدر بالصفرة لا يلزم من هذا انه صبغ لنفسه وهذا وجه قد يكون هذا الوجه ضعيفا لكن مع الوجوه المذكورة صار بعضها يشد ايه يشدوا بعضه، قلت والذي يترجح هو النهي عن لبس المعطف وذلك بالمرجحات الآتي أن أدلة النهي والحظر مقدمة عند الاصليين على ادلة الاباحة والجواز ثانيا ان ادلة القول مرجحة عند الاصليين عند ظاهر التعارض على ادلة الفعل ثالثا وإنما الرواي يصبغ بالصفرة في الجواز إلى معنى خاص وهو الصبغ بالصفرة دون المعصفر هو الصبغ بالصفرة دون المعصفر رابعا, رابعاً. وقد يشكل بأنه يصبخ وليس من لازم هذا أن يلبس فقد تكون هذه الصباغة لأهله كما مر قبل قليل أن المعصفر من لباس النساء خامسا وقوله يصبغ بالصفرة قد يحمل على معنى أنه يصبغ اللحيا للسوء للجمع بين أدلة المنع والجواز. عليه يترجح القول بجواز لبس المعصفر بعدم جواز لبس المعصفر الا للنساء كما سبق فايده او فرع وهذا النهي يشمل كل ثوب معطر حتى ولو خالطه لون اخر اعتبارها هنا بالغلب بمعنى لو أنه لبس ثوبا معصفر ولكن هذا الثوب المعصفر يخالطه لون آخر هنا يحرم المعصفر, المعصفر ولا لا يحرم هل هذه المسألة كمسألة الأحمر السابقة؟ لا مسألة الأحمر فيها نص صريح أنه لبسه لبس الحلة الحمراء والبرد الإيه الحمراء. لكن لفظ المعصفر هنا ليس هناك من نص صريح على أنه لبس المعصفر. وعلينا نقول لا يلبس المعصفر كلا صريح لو غلب على الثوب. أما إذا كان وجود المعصفر في الثوب ولكن لم يغلب المعصفر فعند إذن الله بأسه بماذا؟ بنفسه الذين نذكروا أنه المعصر لا يحظم إلا على المحلم بماذا استدلوا على على أسف يجمعوا, يجمعوا ما بين هذا و لا يعني لم يأتي لكم الإحرام تأديل المنع أو الجهاز نعم ما عايزين يوجهوا لوجهه المنع هل يمكن أن ينزل أمر من وجود في من الله و من أساس الناس و الناس إلى الناس ان انا مش فين يشقها فين؟ في في بين النساء فين القاضي قال له احرقها فعلا في ويكون تشق للنساء التي تنتفع بهن النساء طب وما قوله احرقها ما لابد من توجيه قوله احرقها عاد الى اهلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت ما حال البرد فقال له النبي فقال اصبره بمفاعه من انه تيمن به النورة فكان فعله هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ومره لا بأس فيها لنساء يمكن ان ننزل هذا يمكن يمكن, يمكن, يمكن تقييده صحيح صحيح, صحيح, صحيح بهذا النص صحيح طيب مسألة ثوب الشهرة ومما يحرمه من السياب ثوب الشهرة لما أخرج أبو داود وأحمد حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا البتهه الله سوء مزلة يوم القيام وفي بعض الرويات بالزيادة ثم ألهب الله فيه نار قلت هذه عقوبة لا تترتب إلا على فعل محرم وهي عقوبة شديدة ثانيا وما يقوي هذا النهي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاله أبدا يوافق ماذا عادة قومه ما لم يأتي نهي شرعي ثالثاً. ولما في ثوب الشهرة من مفاسد كعجب الإنسان بنفسه وتكبره على الخلق وقد جاءت رواية صريحة أنه ربما دخل الرجل المسجد فقال أفيكم محمد لما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز على سائر أصحابه بلباس أو زينة كيف هو القائد البزازة من الإيمان؟ إشمعنا البزازة. صحيح تبذل كما كنت أسمى بعض مشيخنا البس من السياء ما تخدمك لا ما تخدمها أنت صحيح وذلك قال في الحديث عبد عبده قطيفة فهنا ناس عندهم عبودية للسياء لما يجي ولد مثلا ينازع أباه صحيح أو مشاكل الأباء بسبب ماذا؟ بسبب بنطال أو بسبب كذب يقول بد اشتري كذب تمام؟ هذا أنا أذكره أن شابا تسمعه في بعض المواصلات يقول هم بيخلفون عشان مش عارف ايه؟ ده لازم يديني فلوس عشان خاطر أجيب بنطالون كذب وكذب هذه من عبودية ماذا؟ سياب لأنه شوف لأجل البنطال ماذا فعله وقع في ماذا وقع في حرمة شديدة من سب أبيه ومن تناول بهذه الألفاظ واضح فإذا البزاج من الإيمان هو ترك الترف والترف وترك ما تقدر عليه من السياب لغيره وطلب أقله مما يحصل به ماذا الست، وإن حصل به شيء من الزينة لبأس لكن من غير إصراف من غير مخيله، غير كذا أو كذا واضح نعم سيأت يا رفض نعم نعم هذا لو وجه الشارع اشتريت هذه لأكسوكها للعيد وللوفود صحيح فلا بأس بمثل هذا يعني يتعين على الخطيب التجمل في يوم الجمعة الخطيب يتعين عليه في يوم الجمعة ماذا أن يتجمل كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سيابا خاصة للجمعة وفي الحديث ولبس أجمل ما عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود فلا بأس صحيح طيب أين كنا طيب فرع في ضوابط لباس الشهرة ما هو أول ضابط في لباس الشهرة أن يخرج عن عادات القوم لذلك أذكر في مرة في نقاش علمي مع بعض تلمزة الشيخ ابن حسيمين وكان اسمه سفيان فرأيته يلبس العقالة فقلت ما حاجتك الى هذه لما تلبسها فهيح فقال وما تنكر علي وشيخنا رحمه الله قال يوم يا شيخنا جزاء الله خيرا يفعل فقلت آه الله قال نعم الله يفعل لأنه وضع قاعدة في أنه بد من موافقة عادات القوم في ماذا في اللباس ولا تخالف عادات القوم في اللباس إلا لسبب إيه؟ إلا لسبب شرعي إلا لسبب شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق عادة قومه في اللباس لكن نخالف عادة القوم في اللباس إذا كان إيه إذا كان هذا اللباس غير مشروع إذا ضابت ثياب الشورى اتنين اتخاذ الثياب خاصة من دون الناس يعني يتخذ نفسي ثيابا خاصة من دون الناس صحيح كما في تخصيص بعض أهل العلم بالثياب والملابس، تخصيص بعض أهل العلم بالثياب والملابس هذا من من من ملة أهل الكتاب، ففي الحديث صحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أتجد في كتابكم حد الرجم، فقال الإمام بما بمعارف الرجل. ولما سخصصه بالسؤال من دون ماذا؟ من دون بقية اليهود. ولما سألوا هذا السؤال الذي لا يسأل ياألا عالم بالتوراة والإنجيل؟ فقالوا لأنه عرفه بماذا بجيد. فكان اتخاذ أهل العلم لثياب مخصوصة وعد ضربا من ضروب ماذا؟ اتشبغ أهل الكتاب والابتداع. ريح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ثيابًا مخصوصه كانوا الصحابي يدخل المسجد فيقول افيق محمد فهي فلو كانت له ثيابًا مخصوصه ليه لعرفه وميزه من بين الايه ناس واضح نعم هذه ثياب مهنه يا رجل هذا سؤال جيد حقا سؤال جيد هل يعتبر الآن ما يفعله بعض أهل العلم من اتخاذ كيف ما يسمونها في الحجاز الحطة يعني؟ أو الغطرة فهي هل تعد هذا من سياب الشهرة أم لا يعد طالما أن الأمر فار يعني في نوع من الشيوع والانتشار والغلبة خرج من معنى الثياب معنى الثياب الشهرة نعم طيب ما هذا فعلا ما لسه نكتبه احنا في ضوابة المسألة فعلا كما قلت ومن صور ثياب الشهرة ما فعله مجموعات من الشباب من اتخاذ ثيابه على لون واحد وهيئة واحدة ما يحدث اليوم تجد مجموعة من الشباب يلبسون إيه؟ يعني ثيابا واحدة في اللون أو كذا إلى آخره واضح رابعا تفصيل الثياب على هيئة معينة خالف ما عليه قومه. وتطويل تطويل الأكمام أو تقصيره إلى حد معين أو تطويله إلى نحو ذلك. إيه؟ انا قلت لك يعني هذا لو ضابط انه يخرج بذلك عن ماذا أما هو عليه قوم لكن ان كان عليه قوم خلاص ما ما ما يصبح صوب شوف. في مسألة أخرى دي هو اتخاذ جهات معينة كاتخاذ اهل الشرطة لسياب مخصوص واضح وقد اتخاذ طلبة المدارس لثياب مخصوص وقد اتخاذ اصحاب اللي مهن معينة لثياب مخصوص وخد بالك هل هذا هو وقف الشرق أم هذا من ثياب الشهرة ليس من ثياب الشهرة إنما هذا من ثياب المهنة لأن تمييز هؤلاء بثياب ليه؟ أمر لازم أمر, إيه؟ أمر لازم واضح كتمييز الطلبة بثياب ليه؟ يدخلون هذا من باب الأمور اللازمة وتخصيص آل الشهرة أمسكوا على أسئلة لن ننتهي طيب قلت ومن سور الشهرة لباس الشهرة ما يعرف اليوم بالموضة خاصة في اول امرها والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق. طيب شاء الله تعالى سأكتفي بهذا القدر طبعا هناك مسألة أرسلت فيها أسئلة كثيرة هل البنطال يدخل في ثوب الشهرة أو يدخل في الثوب المحرم أم لا أم يدخل في ثياب التشبه لا هو لا يدخل في ثياب التشبه ولا يدخل في ثوب الشهرة إلا إذا طلب المرء به ماذا الموضة أما إذا لم يكن فيه من الموضة فلا يدخل في باب التشبه لأن الوضع الآن الغالب أن البنطال يلبسه المسلمون وغير المسلمين فلا يدخل في ثياب لا، ولا يدخل في ثياب التشبه إلا أن يكون فيه من الموت يقول نهى رسول الله عن حلق الرأس إلا في النسك أين ثبت هذا النهي ما في ناهي صريح ويقاس عليه الناهي عن انتقاب المحرمة فأمر بالحلق وحرم في النسك وحرمه في غيره لما حرم الانتقاب يبعو جبه في غيره هذا طبعا بعيد هو لم يحرم ستر الوجه في فرق بين تحريم ستر الوجه وتحريم النقاب تحريم النقاب هي صورة مخصوص، وإلا فيجوز للمرأة في الإحرام أن تستر وجهها بالسد فمجاع الصحابيات إنما النزاع في مسألة ماذا الانتقاب نهي عن الانتقاب لأنه مفصل على الوجه مثله مثل ماذا قفاز مفصل على الأصابع تكلم بعض أهل العلم في لبس البنطال فما حكم البنطال لا بأس عندي بلبسه على شروط مخصوص أما الأول طبعا لا يكون من الموضة أما الثاني أن يكون فطاضا واسعا أما الثالث لو اتخذ فوقه القميص تمام بحيث يخرج عن معنى تقسيم العورة ثلبا سعيا هل الثوب الأحمر أو المعصر يدخل فيه الصبيان نعم لا فرق بينه الكبير والصغير في المن هل العباء تدخل في لباس الشهرة بالنسبة للنساء لا تدخل في, في السياة بشهرة الا اذا جرى تفصيلها على نحو ما من طلب الموضة فيها او من تشكيلها باشياء او كذا الاخر يعني النساء لا يأتين بأطفالهن يراعين حاجة أخواتهن لسماع الدرس تمام والعلم من محاولة إسكاة الأطفال أو شغلهن بشيء يسكتهن والله تعالى المستعان. طيب صاحب الرؤية التي أرسلها الآن يعني ليته يلقاني يكن ذلك أفضل إن شاء الله تعالى انتظروا دقائق أخوانكم يوزع عليكم رسالة طيبة في الحياء وهذه رسالة لأخي فاضل لنا من طلبة العلم القدامة وهو أخونا حمدي بن محمد ابن عمر وهو رجل له قدم في الدعوة قد يعود إلى أكثر من عشرين سنة وإن كان نشاطه طبعا الدعوي كان مقصورا على مكانه الذي يسكن فيه لأسباب يعني تتعلق بانشغاله ووضعيته الصحية لكنه طبعا رجل نحسبه فاضلا ومن أهل العلم أو من طلبة العلم الذين انتفع بهم الخلق فكتب رسالة الحياء وذكر فيها أشياء طيبة هذه الأشياء الطيبة فيما تفصل بمعنى الحياء والله تعالى يوفقه ويوفق جميع أخواننا بإذن الله تعالى للخير قم طيب الله قم أنت ويوفق أي أحد. وهو بالمناكبة طبعا ارسل هذه الكتب هدية لطلبة العلم فجزاه الله خيرا عليكم السلام لا اعتبري اعتبري دي لي للرواتب ده اشتغل كل كم لا لا ما دي لا انتبه لا انت على لا عليه ممكن نرتب عليه من باب الاستغلال ندفع القاع انت شمالا و... و... فقط ايه ده صحيح طيب يا جماعه معي رساله الله المستعان كيف حالك الحمد لله شريف خلصت الموعد الثاني بعد شهر ان شاء الله ربنا يفه اقول لك الموعد بس لما رتب قبل رمضان هاجي لك فين شريف فقط مطالب من اليوم ممكن شوف يا